بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستغفون واذا كادوهم او وجنوهم يقصرون الا يظلمون لِيَغْرِمُوا نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَذَّبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا كتاب مرتوح ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتب أثير إذا تسلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين كلا بل رعا على قلوبهم ما كانوا يفسدون كلا إنهم عن ربهم يوم إذ إنهم لقالوا الجحيمين ثم يقال هذا المبيك منكم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار ذكي علمين يشهده المقربون ان الاغرار لفي نعيم على الارائك المرضون تعرف في وجوههم نضره النعيم مثقوما رقيق مفطور حتى هموم وفي ذلك فليتنافف المتناففون ومجاده من تسميم أين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا تعنوا من الذين آمنوا يبتحون وإذا مروا بهم يتغامدون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكير وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالون وإلا هل الأرائح ينظرون هل سوء بل